احضه بوادعك قبل انك توادعني ماني من اللي تروح ويمشي خلافك لعزة يا وليد الناس تمنعني لو قلت ما بيك تمزح خاطري عافك، سد هالك قبل ما كنت اسمعني، واليوم فعلك هو اللي حطم اهدافك يا ابن الأوادم نصيحة واخذها طعني ما كل شخص يذل النفس لا شافك صحيح زينك بعض أحيان شجعني لكن زود الكرم زودت بصرافك ما هو بن اللي تنزلني وترفعني لو درت في نيتك كسرت مجدافك تبي الصراحه تصدد لا طالعني أخاف من دمعتك ولا انت ما خافك ما غير واحد ولا مخلوق ولا عني الحب يجرف ولا تختار جرافك لو قلت لحد أنت حب وقال لك يعني خله بعد ما دام الوقت ما طافك أصار عن نفس والدنيا تصارعني والفرق واضح من مغرافي ومغرافك يا أخي ترى القلب أي لا يطاوعني يا ابنى لوادم توكل خاطري عاف. عرفت إن الظنون أكبر خطية إذا كان العشم زائد شوية إذا كان العشم زائد شوية عرفت إن الظلوب أكبر خطيئة إذا كان العشام زايد شوية إذا كان العشام زايد شوية خلاص بعيد وبتحمل عذابي خلاص بعيد وبتحمل عذابي ضحية بكم رحيا بكم من غيرك رحيا خلاص بعيد.